بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم صلى الله عليه وسلم اما بعد الاخوه الافاضل اختاه الشرفيه تقرئ من روايه ابن عبد الله تقارير اللي انا ده مكتوب نوعي التخريج انما لا تعبيري وغير التخيي في نوعا تمثيلي فيقولون القول القديم عند القدره طولا ومن بهذه قد ابتدأه فيقول ان هذا التخريج ذكر امثله على تخريج علفه وتخريج المعنى وومن ذكرنا على انواع تخريج المعاني وامثله ذات وقع فيها البدع قال فنسوا هادهم في نفئ رؤيا استدلالهم بقوله عز وجل لا تدريكه لا بصار في الاستدلال الجميع المعتدلة في رؤية الله عز وجل يوم ارتيامة استدلوا بقوله لا تدريكه لا بصار وهذه الآية تطيع من الصحابة الى استيران أولهما لا يرى في الدنيا وهو مرويون عن عائشة وجل الله عنها وحسب الأمر بالصحيح اللي احتدت بيدي الآية على من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فذكرت هذه الآية في الرجل على من قال ذلك قد ذكرنا أن قولها في ذلك هو الحب الصقيش وأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقصره بعيني فأسه وأنها لم تنكر رؤية القلب وأن من أثبت من الصحابة الرؤية فأراد رؤية القلب لم يثبت رؤية مصر فإن ابن عباد رجل الله عنه الذي أثبت الرؤية وقال رأاه بفؤاده وقال رأاه بقلبه ولا يثبت إذن عن الصحابة فلاه حقيقي فلاه وإنما الخلف في النقلة عنه يقول التفسير أول أنه لا يرى في الدنيا وهو من عائشة وبذلك نفت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة بمعود ثاني هما تفسير ابن عباد رجل الله عنهما لا تدركه إلا تحيث به فالناس يريد إحاطة ما هذه الرؤية وهذا آمن في الدنيا والآخرة والصحيح أن ابن عبد كما ذكرنا يثبت إذاً بصر وما ذكره تفسيره صحيح لا تدركه إلا تحيث به ولا تعرض بينه ومعين فهو لا يدرك ولا يرى أصمر في الدنيا ولا تدركه الأوصار في الأخير قال ابو العلاء احد من الصحابه من طريق صحيح ولا ضعيف انه اراد بذلك نفي وقوع شيء اشر هذا تفسير وافتين في العنه الذين يعلمون تاويل الكتاب هل يهتم من احد فسر هذا الرؤيا ويتهو رايا ذا يلزم منها نظر الرؤيا ما في الرؤيا في الدنيا اخذناه من الادله القاضيه بأن رسول الله من ربه لأن مقالده نور بأن أرى قرأت نورا والحديث أن يوم التيامة أول يوم من نظر فيها عيد من الله عز وجل وغير ذلك من الآية ونفي الإدراك سابق في جنه الأكبر بل آية من آية الله الصبيمة في نظر الإنسان إلى السماء وإلى البحر وإلى الأرض الممتدة في أمامه فإنه لا يرى آخرها لا يدركها ومع ذلك هو أراها ولذلك لأنها أكبر منه بكثير والله سبحانه وتعالى أكبر أدعى جل قال بالأولى لا يدرك سبحانه وتعالى لا تدركه لا أصاب وإن كان ذلك لا يمترك الإنسان لا يحيط باستماد وهو أراها لا يدركه لا يدركها وصاب الله وحده الاكبر والاعلى اجل فهو يراه ويباره من اليمين ولا اليمين قالوا الذين كذبوا بهم المعتزله والجبريه ايضا مع التامين في نفي لم ترى لم تقولها للتامين كان مؤبدا لن تراني هي الابد حتى كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا واختلفوا لا وجود لن تراني في الدنيا ولا في الاخره هذا موضوع مذكور على النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق ائمه الحديث والسنه ولم يقل احد من ائمه اللغه العربيه ان النفي لن بالتام مطلقا الا في الشريه والتاخرين ومنه لم تصير النفي الا لما تجوز النفي على الاطلاق بدون لو ود ان تغير فتا قال يا لو صح ان تكون مؤقتا بذم في المستقبل ينتهي الان نهل التقديم طبعا كده اذا خشيت قال ذلك ترويجا لانهله في الاعتزال ودخول صفاتي الخارج جل وعلا وقد رد عليه امس التفسير الكثير رايد ردوا وقال في الكشفيه ايضا قال من يرى النفس غيلان مؤبده فقوله ردود وسواه تعبد ان تحدث اقول الاخر بان لم بان لم انما تفيد نفي النفي الاستقبال فقط النفي في المستقبل ده ممكن يكون بالذات رغم ان يكون ربما الحذر بزياده احتياطا و يعني قد دلت الادله على ان لم في قوله تعالى لن تراني هي لنفي الرؤيه في الدنيا لا في الاخره لا للتخريب لن تفيد النفي لجل مستقر يقول والقائل لموسى لن ترني هو المتجندي للجبل خطا لك إذن إذا جزك جني للجبل وليس هذا بالمكرمة في حق الله سبحانه وتعالى وإنما هو انتقع بحق الموسى لعجل موسى صلى الله عليه وسلم ولم يقل الله عز جل إني لا أرى أو إني يستحيل أن يراني أحد ولا يعقل اولم يقول الله عز وجل لموسى كيف تجهل ان من صفه اني لا غره هذا وهذا يرد بالله يعني ضرار من يريد ان يقال انه لا يرزق الرب سبحانه وتعالى ان لن ترى معناه ان ذلك مما لا يرزق عليه لانكم جعلتم انفسكم اعلم بسفات الله عز وجل وما يرزق وهو ما امتنع عليه سبحانه وتعالى من جليل الله موسى وهو نبي وهو كريم قد كلمه قبل ذلك وهم أنتم تجعون أنه إلى تلك المحر لا يدري أن من صفات الله أنه أدعى أو أنه يستحيل أن يدعى نعوذ بالله من ذلك هذا الكلام من أفسد الكلام أن يظل موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الموقف وهو التكليم الشامي وبعد أن أنزل الله آتاه الله أنزل الله عز الأله عليه الرحيم يكلمه قبل ذلك وأن أهلك في العون ودون طول ذلك امرء لا يدري من ربه سبحانه وتعالى حتى يقول ربي ارني انظر اليك لا شريعه لا تدني غيره ظاهره على ان على ان الناظره الى وجه الله عز وجل جائز وشرع واما ذلك ليس بممكن في حق الله سبحانه وتعالى وان ذلك انما ندفع في الدنيا لاجل اضعف البشر وعاجزين اضعف جميع المخلوقات لذلك انذك الجبل وزال من موثق الارض ولا ليس ذلك الا بضعف يا رب فاذا قواه الله سبحانه وتعالى واذا اعطاهنا القوه والقدره لاثبت عندوره الله وذلك في قدره الله الذي عظم يا كثير اذا حدث ذلك ثبت المخلوق وراء الرب سبحانه وتعالى ولذلك ثبوت الجبل ممكن ولذلك الايه داله على رؤية الله عز وجل من رؤية متعددة وليس على النفس كما ذكرنا أولا أن موسى سأل ربه ذلك وهو أعلم بعبه من أن يتألم ما لا يلوز في حقه سبحانه وتعالى والأمر الثاني أن الله عز وجل علق الرؤية على أمر ممكن في قدرته سبحانه وتعالى حيث قال فإن التقرم كانه فتو فتوال وفي قدرة الله أن يدعى الجبلة مستقرة ومن يمكن ذلك يكون شاكل في قدرة الله أو في قدرة الله وتجلي ربنا سبحانه وتعالى في الجبل دليل تجلى ابنها الظهر دليل على إمكانية تجلي ربنا على الجبل لمن هو أشرف وأعلى قدر من الجبل لذلك نقول أن محتج به ديال من وضوء عنده على دطلانك الأمين ومحتج مبتدع بدليل إلا وكان في الدليل ما يدل على دطلانك الأمين يهون الرقاء والرقائين لموسى لن تراني والمتجلي الجبل حتى ده والذي وعد المؤمنين الحسنى والزياده هو الذي قال وضوء جمع الناس اذا ربنا نور اصبح بذلك ان قوله لموسى صلى الله عليه وسلم لن تراني انما اواد عدم اضطواعته لرؤيه الله تعالى في هذه الدار اضاعه القوه البشريه فيها وذالك كما قرر ذلك تعالى بقول جل جلاله ولكن نظر إلى الجبل فإن تقر مكانه فسوف دوان فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكى فقر موسى صحيطا الآية فإذا لم يثلس الجبل لتجلي الله تعالى فكيف يثلس لموسى لذلك هو وشر خلقا من ضع وأما بالآخر فيخلق الله تعالى في أوليائه قوة مستعدة بالنور إلى وجهه عز وجل وبهذا تجتمع نصوص الكتاب والسنة فأتلف كمان ومذهب أهل السنة والجماعة وأما من اتبع نوافه بأي الهدى من الله ونصد الخصام أو الإدالة أو المعارضة أولا المعارضة بين نصوص الكتاب والسنة واتبع ما تشابه منه امتغاء الفتنة والامتغاء دأوينه وما يعلم تأويله إلا الله وضرب كتاب الله بعضه ببعض وآمن ببعض وكفر ببعض وشاق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما تبين له الهدى واتباع غير كبيرين واضلهم الله على علم وختم على فميه وقله وجعل علامته الشروخ في يديه لعن الله تعالى الله وذل يده هنا لن تراني من المتشابه الذي اشتلح على هذه النظره ل لابد لانه لم كما ذكرنا تحتمل نرى الناس في المستقبل للتأخير وهذا التأخير للتأخير والمشي في المستقبل لزمن مؤقت فهذا محتمل في اللغه من اين علمنا ان لم هنا ليست في التأخير من الادله الاخرى ارددنا هذا الله المتشابه الى المحكم من قوله سبحانه هو يغيرنا ضرا الى ربنا ضرا والمحكم من قوله عليه الصلاه والسلام الزيادة نظر إلى وجه الله عز وجل والأحاديث المتواجرة في رؤية المؤمنة ربهم يوم القيامة وفي الجنة فعلمنا أن لن هنا ليست لنفي التأليم بل لنفي في الاستقبال لزمن المعيز هم اتبعوا هذا المتشار وتركوا المحكم افتغاء الفكنة افتغاء الانحراب عن الحق وأن يفتن الناس عن الناس فهمي القتوس الكتاب والسنة بل عن تصديق الكتاب والسنة قتوسا السنة وابتغاء الدعاء معرفة حقائق الأمور حقائق التنظيف ولا يعلم كيفية هذه الأمور التي أقر الله عز للبيحة الله وما يعلم تأويله إلا الله هذا معناه في هذا الموضع أن الكيفية التي عليها يكون المؤمنون يوم القيامة في نور رب الله قد وجل مجده فإنك تثبت ان نور سبطوه يطمر كما قال ابن الطحاوي في تحقيقته نور في اول رؤيا لا ممكن رؤيه نؤمن برؤية الله عز وجل لا هي حاطه ولا كيفيه فلا ندخل انفسنا في مسائل كيف هذا تصل الاشياء على وعلى اي قدر سوف يكون ان يعني ان باريه قوه سوف تقع الاشاع مثل على حدقه عيونه الاول حداث نفسه لا نتكلم يعني اقول ان كيفيه رؤيه سيدنا ربهم عز وجل مذكوره بالنسبه لنا حقائق هذه الامور الغيبيه نحن لا ندريها فهذا معنى نفيد التاويل وما يعلم تاويله الا الله يعني لا يعلم كيفيه هذه الغيبيه الا الله ان التاويل هنا ليس بمعنى التفسير فان الايه تبينت المعنى ذاته كلها بيناتها وحوله لم تراني مشهودا على ايضا وينها الاكله كامله تفسيرنا للثانيه في الدنيا او في هذا الموت الذي سال تغيير رئيس فاذا كان الامر كذلك تبين لنا ان نجا التاويل لا يعني نجا التشتير بل نجا معرفه ما يقول اليه الكلام في عليه الثاني وقد ذكرنا من قبل ان قوله تبارك وتعالى وما يعلم تاويله الا الله استمروا على القراءتين معني على القراءتين المشهوره بالوقوف على لفظ الجلاله المعنى المقصود هو معنى الفيضيه والصفيه وما يعلم تاويله الا الله الفيه الامور الغيبيه التي ضمن ضمنها سفاته رب سبحانه وتعالى افسرت بطبعه او تجلى فيات افعال كيف ذاته فليس يعلمها احد واما على القراءه الاخرى التي ذكرت لابن عباس بالوصل والله اعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم هل الراسخون في العلم يعلمون تاويله ايضا فهذا على معنى اخر من معنى التاويل وهو التفسير كما في الحديث اللهم وفقني لمعلمه التاويل ما قال فيه لكن التأويل هنا التفسير وكما يقول كثير من أهل العلم القول في تأويل قوله تعالى كذا في تفسير قوله تعالى كذا إن التأويل يطلق في النغة للشراء على معنى يين المعنى الأول معنى التفسير وهو الذي يفتر به طوله تعالى وما علم تأويله الا الله الراسخون في العلم على قراءه من يصل وعلى قول ابن عباس انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويله وهو يعلم التاويل على الكريستوش ولا يظن ابدا ابن عباس ولا غيره ان يدعي معرفه الطبري يقول المعنى الاول عند التفسير التاويل والمعنى الثاني معني التاويل ما يقول اليه الكلام في الحديث الثاني في الحديث الثاني الكلام جن ما ضبط او ما يساب فان كان الكلام قدرا فحقيقه وتويل الكلام وقوع مصبر به وان كان الكلام انشاءا كامر او نهي او استفهام فالامر تاويله فعل المامور به والنهي اجتناب ما نهي عنه والسؤال جوابه هذا تاويل الكلام اذا كان انشاء مردل على الاول المال أول هو وقوع المخبر به قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء توصف ربنا بالحق قول يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي أرقى هذا تأويل هذا وقوع ما أغمرت به في الرؤيا من سجود إخوته وأبويه له إن هذا كان خبرا من الله وحيه ليوسف عليه الثلام وعقوب على الثلام فهموا منه هذا المعنى وعاموا من أخبار إخوته لعجل الفهم لعجل هذا فهم فلما وقع الكريا في السرط منذ المدان يعلوه يوسف على إخوته ولكن لا مش معنى تفسير كان هنا هذا المعنى التأول والمعنى وقوع المخبر منه في يوم يأتي تأوله يوم يقع مأمر ظل الله هذا في أن الكلام إذا كان خبرا فتأوله وقوع مخبر منه وإذا كان إن شاء أن تأمر مثلا فإن تأويله فعل المأمور به قالت أي شخص رب الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في بقوعه وسلوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم فيني يتأول القرآن ذلك لو قلت مثلا في سلودك ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الأفواق حسنا وقنا هذا النار كان هذا ليس في ناوة إنما كان آتنا لقلت على سبيل الدعاء كان هذا تاويلا للقران وليس وليس في دعوه لا اخرى لان الله لكل ومنه من يقول ربنا انت الذي حدث مدارج في كل ما امرنا به او فعلناه يسمى هذا تاويل الكلام اذا هذا معنى ثاني من معاني التاويل وهو حقيقه الكلام ما يقول اليه وهذه الحقيقه معرفه تظهر المقصود منه الحقيقه المعرفه التفصيليه الجامعه هذا في حق صفات رمضي سبحانه وتعالى لا يعلمه أحد ولا يلوز أن يحيط به أهد كما قال ولا يحيطون به أي محت أهل الجنة فإنهم لا يحيطون بالله الله أكبر سبحانه وتعالى وأعلى وأجل هذا على هذا هو قبل وأما المعنى الافتراحي التوي وهو صف الله عن الله هذه المعنى الأكبر منهو فقد ذكرنا من قبل أن هذا المعنى افseries لو استوفى شروطه وهو انه يوصف على المعنى راج الماء او يذل دليل صحيح بقدر ما استوفى الشروط يكون مستنبطه العرب ان ليس للمذهب المعارض ان يدل عليه دليل حسن دليل المعارض وان يكون في الكتاب والسنه اذا كان هو الاستفاضه او في ادباب الاعتقاد اذا استوفى الشروط يبقى التاويل هنا راجع الى معنى التفسير واذا تفسير صحيح يبقى يعني معنى مراد المتكلم معنى الكلام ومراد المتكلم البيان تفسير التاويل اللي هو الاصطلاحي يختلف عن معنى التفسير الذي هو المعنى الاول والمعنى التفسير فيما يتعلق القول تعالى وما يعلم تاويله الا الله ولا, ولا يؤثر احد من اهل التاويل مراده ولا يستقيم له تاويله الا بذات المنصوص بعضه ولو التاويل هنا الغرض الاصطلاح المذهوب ليه لانه ناقص الشروط المستوفي للشروط يبقى تفسير للبعض يبقى مش ده تفسير كلام ربنا عايز ده قال لك يا اذن ما اهل العلم ما اتكلم في هذه النصوص غير كلام سلف غير ما تكلم فيه الصحابه رضي الله عنهم اين اتيتم بذلك ده يقول لتفسير القران ما ينفعش ان احنا نقول انه متعلم اللغه العربيه فقط لا بد ان مصدر القران بالقران ثم بالسنه ثم باقوال الصحابه ثم باقوال التابعين وما وقع من خلاف بينهم في ذلك يكون المتضمن اللغه مرجحه او ما فقدنا دلالته من ذلك لم يتكلموا فيه فيكون عوضا عن اللغه اما ان يوجد على التثبت والتفسير برده اللغه العربيه فقط يبقى ذلك في الشرط الاولاني فقط لكن ما ينفعش ان هذا الكلام يكون يعني حجه في تفسير خصوصا عند الصفا او قال العقاد جدره جلاله انت لا احد اهل التاويل المراده هو التاويل الواضح اللي هو في الحقيقه تخريج اللي هو تخريج المعاني وهو نوع التخريج الثاني وهو تخريج اللفظ بمعنى فده تخريج المعنى لا اذا انت لا احد اهل التاويل المراده ولا يستقيم له تفسير الا ذلك بعدها بعض الامثله النزاع عايز يقول ان هذه دل على خلاف ما دل عليه الحديث او تدعو عليه ايه اخرى ثم يرجج واحده واسقط الاخرى وهذا كما قال عز وجل كل حزب بما لديه يغلو انه كل منهم اخذ جانب واضن تراقب ما جاء من عند الله اخذ كل منهم جانب وترك الجانب ذلك اللي اهل الردى تابع لاهل الكتاب من قوم طالوا واما اهل الايمان فشجون بالكتاب كله ولا يجعلون ابدا بعضه اضد وهذا من عقائد اهل السنه في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراتب الدين لك انه يستحيل تعارض ايه مع ايه ولا ايه مع حديث صحيح ولا حديث صحيح مع حديث صحيح ولا اجماع صحيح مع الايه والسنه الا أن يكون هناك نسخ وهذا الحديث ليس بتعارض لان المنسوخ بعده لو كان مامورا به الى مدة وتبين بالنسخ انه غير مامور به على الدوام لذهابها في الدنيا فذا لكن والاخبار لا تكون نفس ومن غلب صفات الرب في الارض فانتحب اصغر من التعرض فالاهل يلعب طريقتهم كذلك غير ان تجد مثلا اهل القهوه يعني لو كنا مثلا اهل مثلا ايه الخوارج سبحان الله بدعه التكفير والاخوات اي تمسكوا بنصوص ضعيفه و لعب اصحاب المعاصي وانهم يدخلون النار وانهم في النار و يكذبون الأدلة الدل على كل رسالة الموحيدين على النفس وأهل الأجاء مثلا يتبسكون بنصص بعض وفضائل الشهادة ونحن ذلك وأن من قائلنا ونقائلنا يتبسكون على ذلك ويكذبون أو يغملون ويضيعون النصص الدل على عذاب رسالة الموحيدين كل منهم ضعف أهل السنة ماذا صنعوا جمعوا بين الأدلة قال ان وقد ادله الدل على اعداد مثلا اقتصادي محدد لا يثنون لكن لا يثلا دورا فيه وام الحديث دل على فضل الشهاده فهي دل على انه لا يثنون جن او في الايام لا يثنون اول وهله او غيره من عدد الجن مثلا لان القاعده ضرب انه لا لا تضرب الادله بعضها البعض ولا يتمثل ببعضها ويؤمن لبعض الحق لذلك فاجل الاهل الادله عمليه تتمثل في اجراء كل ادله التي تتوافق هوات ويتم في القصر ولا يشغل باستنوج الجمع والوصول الى الحق في ضوء الجمع بين الادله تقديرنا نجد ان سعيد شويه لما يقول قد احسن لما انتهى الى ما تما وذلك هدفنا اضطرنا مسك القضيه دي 70000 الذين استقرونا ولا دون قالوا قد احسن كما قال له عليس لا روحه تطلع من عين او كمر ولكن اذا نشوف ذات الجمع بين الايه الادله انما مشان هو ياخذ دليل واحد فقط هذا ليس هو المنهج العلمي السديد المنهج العلمي انما نفهم بخصوص كتاب بعضها اضراح وبعضها بحث رجوع وبعض معطله ورغم ان سننا كذلك ولا نضر شيئا من هذا الشيء ويستحيل أن تتعارب لأن الكل من عند الله قال تعالى وركانا من عند غير الله يولد فيه ثلاثا كثيرا والسنة واحدة من عند الله أيضا لذلك لا يتأتى لأحد أنه يتطلئ مرادة إلا لذفع الحبس لا بد من يرد بعد الأسبوع لأن بعضها صريح لهم في رد ردعتهم إن النساء اللي هو ترغب لنا فالنصوص الصريحة في رؤية الله عبد الله بالأرصال يوم الكامل لا ماذا يسمعون بنا يردهم وهذه طريقة أهل بها جاي أول يا يا يا رب سبحان الله انا وادئ من يؤصل منهج اهل البلا شتم علينا باسم أهل السنه ان هو يقول النصوص التي لا تتوافق القواعد لان ردها قال اول لا اقول ما جرت طريقه اهل البلا طبعا طبعا القواعد نزلت من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او فاضل تكون موجوده انت اللي بتنها غلط وبعدين تقول لي نرد النصوص اللي أن قلنا ما ينفعش كده ابدا لا يجوز ذلك لابد ان نصدق الكتاب كله والسنه كلها لا شرط ان نصدق جزءا بعضا لوحده يقول قيد كتاب الله تعالى صدقوا بعضه بعضا لا تكذبوا كما لا اصدق لمبادئ ما بين ديني كتابا معينا علي كذلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب وتوضحه وتفسره وتدل عليه وترشد اليه ولا شك في ذلك ولا ريب فيه إلا الذي اتخذ إلهه هو وآذل بشؤوناتي لغرض جوازه فللمدينة كفروا في تكريب والله وراءهم خيط هذا ابهم في جميع النصوص الاسماء المستعره عندما ذكرنا هذه التملكه تالاً وتبيها علم وراء ذلك كما نوفي فالحمد لله الحمد لله الذي هذا بهذا وما كن يشتد لولا هذا وهذا على ولا تعطيل للنصوص في نفس محتوياتها والصغاتها كما هي تعالى ونموت جلال نفي التعطير هو النفي ينفيها إما ينفي ما اتطاع نفيه ومنها إذا كان عنده وقية من مبين إلا فبسطس الكتاب له نفاها تصليحا إنه لكفو إنما هم ينفون السنة اللي باقوا منه طبعا أوائلهم كانوا ننفوه غلاة الجامعية كنت قلنا غلاة الجامعية النازين لصريح الكتابة ورد السنة بالفر يقولون أن الله لم, لم يكلم موسى فكريم لم يتفذ برهما أدوه كفار بأعيانهم وقتلوا على التندقة من أجل ذلك فالجعل ذلك موجه للسفوين فالنور التعطيل والنحي يقول لا تعطيل أي النصوص لنفع اختبطه من صفات جمال الله تعالى ونفع جلاله فإن نفع ذلك من الذين نفع ذلك واصفو بالعدم المحر إذ ما لا يوصف بالصفة والعدد تعالى الله عما أقوله وإننا الجاهدون علوما كبيرا ولهذا قال اختلف الصالح رحمه الله تعالى في الجميع إنهم يحاولون أن يقولوا ليت باستجماء إله يورد وذلك لجهودهم صفات كماله ونعود جلاله التي وصف بها نفسه ووصفوا بها رسوله صلى الله عليه وسلم إن أولو لا يسمع ولا يرؤ ولا يرى ولا يتكلم ولا قدره ولا ثمن ولا بصر ولا حياه الى الى في النهايه عد لا شيء هذا يتضمن ذلك الباطل البيضين استفاد كمانات ذلك الذي وصف بها نفسه واستفاد بها الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك يتضمن استكذيب بالكتاب الرسول والافتراء على الله عز وجل الكذبه فمن اغلم من كذب على الله وكذب بالصدق ارجا كذل ذا الصدق ارجا او ليس في جنة واسع الكريم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لو ما شاء ان ربك يبارك جزاء المحسنين تكسر الله انما اسال الذي امره ورزقه اجره بأحفر في احسن ما لك معه و قواليد التفسير قواليد التفسير تفسير لات منه كثير لفهم جيد استفات ربنا تعالى التثير الوجوديه هي العقد التكيف تعريفه الحق دعاء معرفه تحقيقها الدعاء التكيفيه هي المعرفه التفصيليه يقول كان يقول استوى على هيئه كما او ينسبوا السماء الى استتيكال او تكلم بالقران على كيفيه كذا وخصوصا من قائلين قصا هو حد تكلم بالكيفيه كيفيه معينه الا على سبيل النفي لكلامه تقدم من المشبهه انه مثير في نوع التكيف اعظم من التمثيل التمثيل ان يكون بكيفيه مثل كيفيه شيء معين ما موجود والتكيف يشمل التمثيل ويمكن ان يكون على سبيل التخيل والتطور لشيء لا مثيل له امام لكن هو باطل لكن التكيف مانتي عنا ما بعرفه والتمثيل منفي مطلقا من اي تكليف هل ما فيش شيئ يتصف ربنا ولا احنا ما نتكلمش ديانه لا ده ي... شيء انا ربوش لا ده في حال طب هل هذا تمثيل لصفات ربنا بما ان احنا بنربوش لا ما في ايه مطلقا فلا لا ليس لا اي شكل سنيش هو ليه قبلني لما بالتكليف بنتكلم استلف ده كلام اختلجواوا في العباره المتقارنه دي الشيخ الاسلام رحمه الله طبعاين وانذا اكيد عايز حديث ولا تعظيم ورايز اكيد ولا تذير تبع كده الشيخ الاسلام الزايدي يشرح السنه الثانيه لما اصطدموا في قضيه بسيطه قالوا وليختر الاربع كلمات دي ليه ما اساس الراي التاويل ان كل بتاويل كلمه ايه لها معاني مختلفه للشرع وداخل معاني ولها بقى تحت برضه يعني ما ينفعش ناف يوم مطلقه فقال ان الكلمه المذمومه في القران والسنه هي كلمه ايه تحريف حاجه يحددونا الكلمه عن وظيفه فالالفترض هو يقول ان اللي بيعملوه اهل البلد على ان هو ايه تحريف بدل ما يقول تاويل وتخش بقى في معرفه ايه معنى مصطلح التاويل والتاويل الصاوي والضمانات قال التحريف ده المجموع كلمه التعطيل اللي المقصود على التلفيه في التركيز المعطله دي بقى احمد هو اللي قال رد على وضعيه على جميع معطله فالجمله الجمل معقول معطله فهو الكلمه اللي تعمل خطا والكيفيه دي ما فيها بالمقتور على فان مارك بل مقطور ما على ام سلمى مع بعض الايه الاسماء اللي هو قال المسيح عاروم الفطوي مجهول والايمان به واجب والسوره بدعه فهم بدءوا الالفاظ دي موافقين بها للشرك واما لكن التشبيه بل ضد التشبيح باذن القران قال ليس كمثله شيء لا ليس كمثله شيء لذلك بعض اولئك المتكلمين ذلك بعض العلماء يقولوا ان التشبيه لا صحه لديه مطلقه ان ضمن التشبيه ان هو اثبات الصفات لكن تعالى بيجي تاريخ الجلاله عز وجل قال والله وان كان صعب ان احنا لا نستخدم لغه التشبيه لانه ماش في كتابه ربنا والاستعمال الاغلب له الاستعمال المهم للمعارفه الصح اللي هو بعد التمثيل وما ينفعش ربنا يشرب الخلقه بمعنى ان له ايه ان له صفات وله حكم مثل هذه الاستفاة او ايه ما يوشف من هذه الاستفاة لا الكلام غرض ولا يلود ان نقوله ذلك انه قلنا ما وردش ولانه يوهم المعنى الثالث بكمة السابه تطلب في الاذر العام على معنى التنفيذ لكن هو الفيزاما ب يعني اضغط الالفاظ قال ان ايه لنظر الورد نفسه والقرآن لنظر ايه التنفيذ فهنا هنا قال رعاية تقيف ولا تنفيذ في رؤية كيفية من في الملأ ولكن لو كيفية يبقى الفرق بين التخييل والتمثيل قد ايه ان التخييل نفسي علم وعندنا وفي كيفيه مجهوله والتمثيل نفسي اضطر وبينهما فرق اخر وهو ان التخييل اعم من الايه من التمثيل لانه يشمل التخيل ويشمل انه اتخيل تخيليه ومعنى نفسي هو ادخال ربنا سبحانه وتعالى في صوره وعياده بيقول انا بتخيل ومفيش حاجه زي كده انت متخيلوا صوره معايا يبقى اعلى اعلى منهم التخييل مش كده؟ تقود في منهج التكفيش ااا التفسير لكل شيء بصفات ربنا كان يقال او تكلم الفاركه كذا من الغلو في الدين واشراي الله عز وجل اعتقادنا لا إله إلا الله ولا ندفه بذاته وعظمته ورمي انت به كتابه ولا سنه ولو كان ذلك مطلوبا من عباده الصالحين لولينا بالوعده الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدعى المسلمين اليه هذا الا بريح من الله فلا يعبدون لا يعلمون عن الذي تعالى الا ما علموه كما قال تعالى ولا يعبدون شيئا يلمون الا بما شاء وقالت على يعلم ما بين يديهم وما في قلوبهم ولا يعيطون به ايضا فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى وليسمعهم ولقد سمعهم كباريس ذات الثاربتي في الكتاب والسنه يسمعونه لان كما يفعل في هذه السفاس يقف عندها فيثبت عما ذلك ولكن يعناه الى علمه تتجه الى يعني ايه يعني المعنى يعني المعنى المقصود هنا المنفيه بالمعنى المنفي هنا معنى الكيشفي ها لا ياتي الزهراء ها يكل معناه إلى عالينه يكل ما جاهله إلى عالينه كيف يكل هذه الصفات يكلها إلى عالينه عز وجل وما أتكن الرسول فقدو ومن هاتوا معه فمتنف ورد عن طوال أنه قالوا أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى إيه لا معنى دي مش لا معنى بمعنى مدهولة في المعنى أجرعا أجرعا أجرعا أجرعا أو أنها خروف رصوصة لكن لا معنى في وضوح المعنى او لا معنى يعني لا تفسر بالتفسيرات والتاويلات الباطلة يعني لا يقال التاو التوله ولا يقال اليد القدره لو قلنا ايه معنى اليد يقول له لا معنى ليه لا معنى انت بتتكلم عليه ده اللي انت تسميه معنى اللي هي اليد القدره واليد المعنى الكلامه مصوغ غير مثلا كده لا يمكن ذلك الا او لا معنى الا ظاهره المعنى لا تسجل اي و إلى تفسير و إلى تحديد لأن التفسير والتحديد في الحالة لين يكون مقصوده في التكليل مطلوبا يدي يعني يقولنا يد تلك معناها يد معلومة يعني أيها عين معلومة يعني لي السماء و بصر معلومة لا تحتاج الطعام الى اهو ايه معلومة أوضح من الطعام محتاج إستاعت تفسير عندما لا يحصي الكلمة من العرب لأن هكذا أوضح منها تلك المكر عادة الترجم لكل اللغات عايزة مثلا التكلم يدي الترجم لكل اللغات مثلا ده ما فيش فيها ايه لو قلنا يا ابن الترجمه الانجليزي مترجمش مثلا عايزه تبقى اه مثلا لانها معلومه المعنى مش محتاجه ان انا افكرها وبعدين افكر دقيقه اترجمها لاقامه مفهومه الامر فلا تستدعي الى تفسيس وده معنى لاكيف ولا معنى مش مقصودهم التطبيق الجيزيه الباطن ان هو تطبيق تطبيق المعنى الباطن مش مقصودهم ان هي الكلام ده عباره عن كلام اعجمي مجهول هذا الكلام العجي مردول ان, إن يجاه عبارة عن يهدال الافين مردول الرحمن العاشد كبير يبقى عبارة عن الاف لام راح مين الاف مون عين لم الف الاف كبير هو و الف ف... لا هذا الكلام بقى على, على الحاشد مثلا الف لام عين راشد يقول كده لا ده كلام بالقطع لكن هذا القول ان له تاويل الكلام مجهول له معنى اخر ما يعرفوش وان ده عباره عن حروف وصوت جنب بعضها ملوش معنى إن ده ده كلام باطل يا ربنا قال كده وما انزلناه اليك مباركه لليد تدبروا اياته لم يستفهم تشبيه ولا تشبيه ولا تفسير ان ربنا يشبه لشيء من صفات الله سبحانه وتعالى كما ان نثبت له ذات لا نثبت له ذات مخلوقه الدواء فكذلك نثل له هو وأنا ما أفضى نفسه من أثماء أصطفال ونعتقل تنديهه وتتدسه أمام أثماء المحلوقات ليس تكن فيه شيء ما هو استمع المسر إذا كان القول على الله بلا علم من في أحكام الشريعة ومن أطبع المحرمات كما قال تعالى لقل إننا خرم ربيه فواحش ما أظهر منها وها رطب والإسم والبغي بغير الحق وأن تخيكوا بالله ما لا ينزد فيه سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمه فكيف بالقول على الله للا علم في إلهيته وربوبيته وإسمائه وصفاته من تشبيه،, من تشبيه خلقه به أو تشبيهه لخلقه في اتخاذ النبي تشبيه خلطيه به يشبه الخالق بالخالق يجعل لهم صفات الروم سبحانه وتعالى كأن يسميهم آله أو يعتقد لهم التمع المحيط والبصر المحيط والعلم ال ال ال الكلي التام المحيط بكل غرات الولود كما يقول آل الغلوب في الصالحين والإعلم وأهل البيت وغيرهم وليه رب الله كما سيدي وكان نصر الذين نوطب المسيح لصفات الرب فيقولوا الرب الى هنا يسوع ولا يروي ذلك هذا من تشبيه الخلق الخاطئ او تشبيه لخلط ان يصف الرب صفات النقص والعجز صفات مخلوقين ان صفاته بصفات الفناء والحدوث اذا على الخلق كايضا النصارى الذين يقولون ان الرب ولد ومات واليهود الذين يقولون الرب ان الرب تعب ان الرب مريض ان الرب بكى ان الرب جاهل او لله نعوذ بالله تقول او تشبيه تغليبيه او تشبيهي بغلط في اعتقاد الاندماج في صور عباده لهم وان واعاده وان اعتقاد تصرفهم في, في شيء من ملكوته تشبيه للمخلوق الخالق كما ان تمثيل صفاته على الصفات الخلقيه تشبيه للخالق بالخالق اعتقاد تصرف المخلوقين بشيء من ملكوتها كما كما في اهل الغلو حكوا ان ان الاولياء يصرفون الكون ويشرفون المخلوق بالخالق تمثيل وتمثيل الصفات صفات غلط تشبيه المخلوق وكله تشبيهه كفر بالله عز وجل على الله يبقى التمثيل التشبيه هو ايه تمثيل خلق المخلوق وتمثيل خالق المخلوق ايه في الخالق وكله قد رد الله تعالى نفسه وذل ذلك كله. فقال في كتابه كما قال تعالى قل له الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو من أحد الكفو المشير فقال رب السماوات والأرض أما بينهما فاعبده واصطر لعبادته يلتعلم له سميع سميع والمماشر أيضا المناضر وقال تعالى فاطب السماوات والأرض جَعَلَ لَهُم مِّنْ أَنفُسِهِمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُونَ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ لَكَ مِثْلُهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى أَيَصْفَةُ الْعُلْيَا هُوَ الصِّفَاتُ الْكَامِلَةُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فلا تضيغ لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم يفعله وغير ذلك من ذلك بل جميع القرآن من أوله إلى خاتمته إلى المعنى بل لم يوثي الله تعالى رسوله ولم ينزي الكتبه إلا بذلك والله يقول الحق وهو يهدد يقول بالقولون الذي نقوله ونعتقده ونذيب الله به وقوله وإذن الهدى نصحبه للتابعين كما بعدهم من الأئمة كبه حنيفة, حنيفة وملك والأوزائي والثوريين وغيره تولى قياده محمد بن زيد وحماد بن فضل الشتري واحمد والسعدي الوهي اصحاب الامام سته اخصب الخليفه المسلم التقليدي ابي داوود وناثي يوب ميراج وغيدهم من عمه المسلمين قديما وحديثا الذين قادوا للحق وبه كانوا يعلمون وهو امرار هذا ما جاء كما ذهب دله على ان معاليه رئيس دقيق لنا تشبيه ولا تعبير الله والمتبادر الى افاده المشتبهين تنبيه على الذي عند وجه زي ما قلنا لا يجوز ان يقال ان ظاهر الكتاب الله هو القص ذكرنا قيد كلمه الظاهر قال الظاهر المتبادر الى افاده المشتبهين ولا غيره ما ينفعش اقول ظاهير ولا غير مراد وخلاص ان الظاهر الحقيقي هو حق زي ما قلنا ان الاشياء بتختلف في الايه الاضافه كده زي ما قلنا بقى رأس الجبل ورأس الطريق ورأس الإنسان لما وضيت إلى كلمة سيادات مستمثت مع الكيفيات بالكل بالأولى لما نقول ياد الله وياد المكان وياد الألم بالأولى أنها أعظم استنافر عن هذه الكيفية وأنه ليس ظاهرة تشجيل وظاهرة لعدم التشعيل عدم, عدم التمحيل إن الله تعالى لا يسقيه شيء من خلطه وليس كم فيه شيء وهو استميع المصير بل الأمر كما قال الأئمة تفسي وهاء في رأتها قال علي بن محمد سدي عايشه البخاري رحمه الله تعالى ان شبه الله بالتمثيل فقد كفر وان جعل مواصف الله به نفسه فقد كفر وليس دي وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه فان اثبت لله تعالى ما اثبته لنفسه ان وردت به ايات صريحه وصفه ابي رسوله صلى الله عليه وسلم في معرض الاحاديث الصحيحه على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته ونفى عن الله نقائص وقد ترك في ذلك فرهي من عيون محمد القاعدة قل ليت فيما وطف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشفي يعني ايش اقول هذه الايات التي الله يضعبون تشفي ايات السفة احاديثها التي توهم التشفي اذا ان تقول كلام الباطل ده. كيف تدعي ان كلام الله يوهم باطلا انت الذي نوهم انت الذي لا تفهم كتاب الله عز جل كتاب النبي ورسوله صلى الله عليه وسلم اوت يا جوامع الكلمة فقد ابتدئ ان ظاهره كلام الله والسنه والله رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله منه بها ان تاخرون منهم صرحوا بنا بالضلال المبين وقالوا ان الاخذ بظواهر الكتاب والسنه من اصول الضلال صاحب عجب الصاوي صاحب الحاشيه على الجلاني بيقول لي ان اننا لو اخذنا بظواهر زي السنه فيؤدي الى كفر هذا من, من, الكفر. من ان اصول الضلال هذه الجهه العظيمه ان نقول ان نحن الذمه نذكر ان ان نحن ظاهرها الجرح هذا الجهد البين ان ان ولحو عند كل اللغات يسمونها نور العظم لما ايه اللي هو الواحد العظم ايه في نفسه ودي امر ما قليل ابدا لم اذا العرب استعجلونا فازاي بقى ده ظاهر الكلام كده او خلقنا مثل او لم يرو ان خلقنا له بمعامله ايديك يقول دي صغيره بجد لا يكون ذلك جاهل باطل فما ليس هذا بالظاهر منه بل ظاهرها التوقيت خير الايمان ذلك ليس بمصطط له نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى احنا ما نقبلش الكلمه المولده اننا نؤمن بها دي صفات مع اعتقاد ان مظهرها غير مراد نؤمن بها دي ايات مع اعتقاد ان مظهرها غير مراد لا انا ما بقولش ابدا ان مظهرها غير مراد بيقول ايه هو مظهرها ما يليق بجلاله بجلاله وبجلاله لا لا يوقف لا يوقف الضوابط ويرى لكن اقول التقليد وصل الى كان راجعين وهو ده الطول اللي قال كل حديث لاثي عليا اما نطور ايه اما ضعيف او موول او مس function لازم احنا نمشي تبع ليه ما فيش نتدد على نفسه هم ده التقليد ده خالص انك يوصل لدرجه انه يقول ان ده سنه يظهر من الموضوع كلمه القادمه لابن الشافعي رحمه الله دي مقوله عبده بن عبد الله الربيع قال قال يوسف عليه السلام ان الله تعالى امننا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وامنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذا رحم الله ان الله تعالى اثمن وسفاد جاء لها كتاب فاخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم اخبر بها نبيه وهو صلى الله عليه امته لا يفعل احد من خلق الله قامت عليه الحجه ردوا لان القران نزل بها وصح هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه الوضوح فايذ قال ذلك بعد فوز الحده بعد فوز الحده عليه فهو كافر واما قبل فوز الحده عليه فمعذور بالجهل لان لان علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا برؤيه فيكس ولا يكفر بالجهل بها احد الا بعد ان انتهى الخول اليه بها وتثبت هذه الصفات ونسى عنه التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى وينفى عنه صفات التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال سبحانه ليس كبمثله شيء وهو السميع البصير ينفى بقى... ما تنفى عنها عن ايات الذكر التي عاقب ينفى الكلام ده كلام مهم جدا هو اقدم النقل في اثبات قضيه العذر والجهل انه قال الا يكفر بجهل بها ده طبعا أهل الجدع والضلالي يجوا من الكلام ده ويبقى أغسطفي حروقيه هم يفتدع بقى بقى جديدة كله الجهل الذي كان أصطفاته يؤذر فيه يؤذر فيه أما في التوحيد الإلهي ما أوليش هذا كلام من أبطل المطل إن ده توحيد الذي أسمى أصطفاته هو أصل توحيد التوحيد اللي هو التوحيد. التوحيد اللي يبنى عليه على, على توحيد اللي وإنت هو أصطفاته هو أعبد ربنا إلا هو يعلم كماله له هو اعتقد يعني لو عبد الله وهو يعتقد من أنا دعاً. أنا دعاً. أنا دعاً. من أفضل ده ما تصدقش ده ما تصدقش اراده ولا حاجه ده الكلام ابن عبد الناصر انما يعلم ان الله هو المالك النافع الضار المعطي المانع هو اللي بيقول هو ويستريته هو انت كنت تقول لي الاستغاثه ما يعضارش بيها وان اعتقد مثلا ان مع الله عز وجل او ان الله لا يقع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر ولا يقبض يبقى يعتقد دي ما يعضش دي ده كلام متناقض وادى بعدين لا يوجد احد قسم هذا التقسيم يبقى انا عزيزي الرساله استفدت واضفينا واغيره غير لا يظهر فيه فذلك يكون هذا النقل ان كلامنا هنا يا استاذ يعتبر دليل على ان الاوجه الجهل لا تقود التلف يعني جهل يا اخوانا الجهل الناشئ عن عدم الولاغه ده طاقه وقال الامام احمد بن حنبل لا جهل العاقبه ولا جهل الاعراب جهل الاعراب على الحده بعد قيامها خلاص لا عبرة بيه والحج قد قال وجه للعاقبة كل الكفار جهالي العاقبة يعني مش مقدرين مدى قدورة العقاب الدينيين فقالين انه لا مرورة تهلو بسيطة وقال امام احمد رحمه الله ليس كم يشده شيء في ذاته كم وصفة نفسه قد اجمل الله الصفة فحده نفسه صفة ليس يشكهه شيء وصفاته غير محلولة ولا معلومة الا لمواصف بي بيها يعني يقول لي حد الصفة لا يعيش تعريفه مع الرش مع الرش مع... لا يا سيطة أنا أنه حد دي دون عد يدي تعريف الصفة البيض لا ما أكلفش لا نتكلم يدي تعريف الصفة البطر لا لا نتكلم كما أصدنا فقال فهو سميع بصير بلا حد دين ولا تقوم الحد اللي هو التعريف قل إيه حد الصفة لا تعريفه ولا تقدير ستقدروا ليه نقول ولا يبلغ الوصفة ولا نتعدى القرآن فنقول كما قال وانصره بما وصف به نفسه وان نتعدى ذلك وان قبلوا وصفاته الوصفون نؤمن بالقران كله محكمين ومتشابهين ولا نزيل عنه صفه من صفاته بشراعه الشريعه اللي بيقول لا ده تعيدوا كده تبقى مشبهه مشنا عليه لانه كده تبقى ممثله انتم انتوا كده حشويه لا لا نمشي صفه غير لا بجراعه الايه الشنيعه وما وافق لنفسك من كلام ونزول وخلوه وخلوه الجادي يوم القيامه ووضعه كان فهمه يتروع عليه فهذا كله يدل على ان الله سبحانه وتعالى هو الاشرف والتحديد بهذا كله بالله لما يجي اي حاجه ويعرفها كله بدعوات تسليم في اي صفه ولا حد الا ما غيره الغير وصف بقى الصفه يعني الرايد ايه تعريف وتكريس للصفه كلامي قول بسيط لم يدى المتكلمة عالمة رفورا عالم الغيب والشهادة علام الغلوم هذه صفاته وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد وهو على العرش بلا حد يعني إيه للا حد كما قال تعالى ثم اتبع على العرش كيف شاء المشيئة إليه والاستطاعة إليه ليست كبهنه شيء وهو استمعصه وهو خالق كل شيء هو سميع وصير إلى حد ولا تقدير لا نتعبد القرآن على الحديث تعال الله عن ما يقول الجميع والمشبهة قلت له والمشبه ما يقول إيه والممين محبه رأى قال من قال بطر كبطر ويد كالي وقدم كقدم فتشبه الله تعالى بحبه حيث فيما أطف الله في نفته انتهت الان كلام وعينة في السنة في هذا بر يطول تقدم كثير منهم بالاستئاذ للكلام والنزول والرؤى الغرباء طوفا الانبياء الذين قد اهتدوا ايدهم خلق قرون واعن الامه بشريعه الاسلام واولاهم اتباع الجد والسنه واختفاء افاض الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي حفظ الله بالدين على من بعدهم فرحمهم الله ورضي عنهم وارضاهم والحقنا بهم سالمين ايرادقطون انه مس الموضوعات للنور من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديل فتفصح الوحي المبين وأنه الكلس الهدى عن الهدى حالي يقول أننا كنا ربنا موجود هو اللفظ لم يارث لذي هو السنة ولكن الناس بتطلقه وتريد الذي له ولود أما من جاء الترجمة الأمر يرغيبته نوع بعبر عنه في نفسه لللفظ بك أما من جاء التسميع فليس من أسماء الله ليه الموجود ده ده معقول الافهم وماله بالوجود الحته دي جت حد غلط فيها اكيد انا شبهها على الحته دي ان احنا بابر. هو تائي الكلمه فيها قطع كلام الاشياء اباني يمكن ان يقال لا الهه في الوجود غيره او لا معنى الاشياء دي اسئله دي اسئله دي ما قومت المع اللي اللي محتاجه الاسئله دي اجيب بحث مش كده يا معبود بحقه الاله هو المعبود بحق حمله الولود مش مهمه المدرم مفهوم خدوا برده الاشرطه اللي بعد عشاء مخصوصه لاشراءه التلفزيون الالماني بتبقى مسجله احيانا من غير ايه مش الشيخ اللي يقف قدام الناس بيساله ويدق وهو بيداعي احيانا الاجابه مرتجله غير معده فبنوقع فيها في خاطر في الفاظ ما يبقاش الرفع عليها يعني الكتب هي الكلام المتقم المحكم اللي هو دول اللي علامها بالشكل بلا شك بالشكل ببعاء اطفع الكتب تماما الاشترا فيها اعداد يعني ما يبغي اعداد منها الكلام هو شغط الا معداد طبق و ايه الكلام المستفق مع كلامه في المطل الاخرى و مع كلامه اللي ايه المهو ده اللي يتقالي كان فيه و ايه لفق كثير جدا انها الاشترا في المحتاج الى المراجعة طب ده هو كده الكلام فلسفي على اندماج بحيث ان, فيه إن فيه في كلامه عبوده بحق الوجود لا يشرف الوجود لا ما يندمج ما هي مفهومه اصلا اللي لابد منها دي من بحق الله ينزل الى سماه الدنيا وهو لا يحل في خلقه بنظر درس عن علاقتنا بالسماء الدنيا الا يعني الخروج لا يعني انه يحل في سماه الدنيا هو سبحانه وتعالى ينزل الى سماه الدنيا من غيره يا امجد ونسأل الله عز وجل الله أن يريك أشدونا عز وجل حل النظر إلى وجه الله عز وجل يلد منه رؤية بقية صفاته سبحانه وتعالى كريد والبدل والعينين الله عز وجل الله عز وجل ما تكلّل في ذلك الظهارة وهم أعلم أدبا من أن يسألوا في ذلك وكذا يعني أستردهم الله عليهم ماذا؟ يوم بروس المحتف نعم نسبت نعم الشيخ ابو زهراء ان ماذا استلش النقمن استفاد بدون كلف في تكذيبهم بما استطاع لان الانسان لابد ان يغير الصوره تماما الصفه قارب الكلام في التنزيه والله اكبر يعني انت بتقول العقيده التي اجمع عليها السلف الكبير على, على الاستطاع ما اضل هذا الكلام كلام ضلال بين والله صحابه يجمعوا على ضد التاويل ب بضفاف اهل التاويل يعني اللي بيقول الكلام ده اكثر واحد ان شاء الله بيقول اللي هو جميل والله يروي رسلنا جميع ان ان استلف باتفاقيه يكفوا عن التمويل لما تنقل على التلف كلهم كده وتقول ده استلف استلف وانت تقول انت تجيب وانا مش هطوعك ما اعظم من الظلال لان هو اصلا التشبيه في ذهني على الدواء انا كلام ان شاء الله يكون سبب بينهم بس الكلام براء البين وربي بالله سبحانه وتعالى في المنانه لا لا يعني ذلك احنا والله حقا وانما بل انما الروضه والقلب هي لله اللي الرسول صلى الله عليه وسلم لكن رؤية الله من منام لها تأويل بأمر آخر بمعنى أنه يرى أمر عظيم سوف يقع الله نحو الله الصلاة الخلق ومكفرات اللي يقع بينهن إذا اجتنبت الكبار وما ضرنا وما رجوع له مكفرات اللي يقع بينهن إذا اجتنبت الكبار كما إن تجتربوا كبائر متنعنا هون وكفر عنكم سيئاتكم وهو لن يكون ملتنبا كبائر منهن هون إلا وهو أضع عليه على الضرايب يبقى عشان يكون فعله زي اجمع الجبائر مش لوحدها ما هو اجتناب الكبائر يقتضي فعل الايه؟ يقتضي يبقى الاثنين متوافقين على نفس المعنى ان هو يؤدي الضرايب ولا الثاني الكبائر فعند ذلك اوفر له ايه؟ استغفر الله